بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير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 117. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 118. وعاد وفرعون وإخوان لوط 119. وأصحاب الأيكة وقوم تبع 110. كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس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 كنت كل نفس معها سائط وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن كغطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدجعتيد القيا في جهنم كل كفار عني 117. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من